أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَ saahkan ta yang ku وما تذكر الآيات عنها ولو شاء Aku takkan takkan takkan ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون and saya boleh فأنت تكره الناس حتى العجس على الذين لا يعقلون. قلوا Al-Fatihah <tongue> Battle <laughs> Duo قَالَ قَدْ نَعْلَينَا نُنَافِعُهُمْ ثم ننذِرُ نَبَوَى الَّذينَ آمَنوا كذلك حق علينا ننذِر Jangan حقا علينا ننذ المُؤمنين <تصفيق> قل يا أيها الناس إِن كنتم في شن. الله عليه وسلم. قيم وجهك للدين خليف ما ولا تكون من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا يضر يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ شِفَاءَ لَهُ إِلاَّ لَهُ وَإِنْ Al-Fatihah